كتاب العظامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله حلقة جديدة مع إني أناست نورا الموسم الثاني الجزء العاشر بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته يا جماعة أهل القرآن هو الأهل الله عارف يعني أهل الله والله المثل الأعلى انا أهلي أنا هصرف عليهم معظم فلوسي انا أهلي لا يمكن أسيب حد يأذيهم أنا أهلي دول أكتر ناس أنا بحبهم أنا أهلي دول أكتر ناس أنا برتبلهم مست قال الله المثل الأعلى انت عارف يعني إيه انت هتتعب انك تبقى من أهل القرآن وبعدها هتاقد انك من أهل الله وخاصة الله في الأرض يعني من خواص الخلق عند الله سبحانه وتعالى حاجة تستاهل ان احنا نتعب في تدبر القرآن من اجل ان نصل الى مقام اهل الله وخاصته نبدأ في شعارات الجزء العاشر غر هؤلاء دينهم ده اول شعار اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم اهل مكة طالعين بقى ومعهم التسع قبائل بتاع الاحبيش ومعهم الاحلاف من قاضة الجزارة العربية ولا تلتمائة واربعتاشر عشان بطالعين عشان ي لهم في بادر فميقولوا ايه ده غره ويلاقي دينهم شباب يعين صغير والدحك عليه وفاكرين انهم هيغيروا العالم مش قادرين يفهموا هم مش قادرين يفهمه هو الروح المعنوية اللي جايبها الناس المتدينة دي جايبينها منين هم مش قادرين يفهمه يعني واحد معهوش فلوس وبيقولك انا لا يمكن ربنا هيسيبني هو مش قادر يفهم مش قادر يفهم ايه الحاجة الخاصة اللي بينك ومن ربنا المشاعر اللي في قلبك تجاه الله انت جايبها منين هو مش عارس عن ايه توكل الناس دي يا جماعة ما عندهاش غير لغتين بيتعاملوا بينهم في الحياة لغة المصلحة ولغه الأسباب هو لما بيكون ما فيش مصلحه هو مستغرب هو انت مجنون هو انت بتضحي ليه هو انت بتبيع شبابك ليه هو انت سايب المتعه كلها ليه هو انت سايب الحرام حرام مين يا ابني وحلال مين ما تشوف مصلحتك واللغه الثانيه لغه الاسباب هو هو لما بيغيب هو لو ما لو ما فيش علاج في الطب المرض ابنه ممكن ينتحر او يقول للدكتور خلاص ابنا عدوا عني واسيبنا موت. هو بيئس لو ما فيش اسباب. لو ما فلوس خلاص ضاعت. هو سهل جدا انه يئس ولا ينتحر. لانه هو ثقته وتوكله على الاسباب. فمدان ما فيش اسباب يبقى خلاص ما فيش توكل. فمش قادر يفهم. يعني ايه واحدة ابنها عندها سرطان. وقلبها مليان امل ان ربنا يشفيه. يعني ايه واحد عنده فشل كله وراح يعمل عمره ويقول يا رب شفيني. هو مش قادر يتفاقل ح ده دي ما وراء الطبيعة انتم تتكلموا في غيبيات غر هؤلاء دينهم خلي عندك يقين في الله لان اليقين ده هو اللي يعيشك سعيد سواء الاسباب جات او الاسباب راحت سواء في مصلحة او فيش مصلحة يبقى عندك نفس الهمة لان مصلحتك في رضا الله سبحانه وتعالى الشعار الثاني عشان كده يقول يعني يعني دولها انت عايزين تغيروا العالم اه نغير العالم ان شاء الله يعني عايزين ان شاء الله ربنا يعني انتوا عايزين عز الاسلام يرجع ازاي الله قادر يعني انتوا عايزين عيسى ينتصر على المسيح او المهدي ينتصر على المسيح الدجال ربنا كبير احنا عندنا ثقه في الله سبحانه وتعالى الشعار الثاني فقاتلوا ائمه الكفر ربنا ما قالش فقاتل الكفار قال فقاتلوا ائمة الكفر ربنا بيربي المؤمن يا جماعة في القرآن على ان قلبه ده يبقى قلب اسد على انه يبقى بريف هارت على انه هو لا تراجع الاستسلام بيقوله شوف مين اللي ورا الكفر اللي في العالم وقفه الشوم وما تخافش لان ربنا معاك وربنا سندك ربنا بيربي قلب فوسطنا به جمعة واحد مؤمن بيجاهد في وسط صف الاعداء ومش خايف دخل في قلب المعركة في قلب جيش الاعداء ومش خايف القرآن ما بيربكش على قلب ان منكم لا يبطئن رايح ببطئة ما كون المعركة خلصته باسمنا جايلك في الطريق القرآن بيرفض قلب ومن الناس من يعبدوا الله على حرف انا هقف على طرف الجيش فان انتصر الجيش قر وإن انهزم الجيش فر لا القرآن ما بيقولكش على حرف بيقولك وسطنا به جامعة. توسط جموع الحياة وانت بتجاهد في سبيل الله القرآن بيربك على قوة القلب زي من تيمية لما جي واحد مبتدع وي يعني واهم الناس ان هو بيقدر يده ان هو بيقدر يدخل النار وما يتحرقش فبنتهي فيه من هو نصاب انه بيدّي نفسه بزيت معين يعني يعمل وقایه بينه النار فقال له قدام الناس قال له ادخل انا وانت الحمام حمام يعني المايه اللي بتغلي يعني ادخل انا وانت الحمام عشان على جسمك الزيوت تذوب ادخل انا وانت الحمام ثم ندخل النار سويا وانا وانت هتدخل الدور معاك فاينا احترق فعليه لعنه الله الرجل المبتدع حرم بوثام البلد ليه لانه خلاص اتكشف لقى واحد عنده يقين قدامه ده القلب اللي القرآن بيربيك عليه ان يبقى قلبك قوي في الحياه قلبك متوكل على الله قلبك واثق في الله عارف ان مددك وقوتك وعزك ونصرتك بالله سبحانه وتعالى فانت ممكن تواجه اي عدو لله لان اللي بينصر هو ربنا سبحانه وتعالى الشعار الثالث قاتلوهم يعذبهم الله اتشعر دا على فكرة يا جماعنا مش بقولوا عشان التحميس بالعكس انا بقولوا الوقت عشان الفرمالة مش عشان التحميس ليه لان في شاب بالوقتي متحمس يقرا كده قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم الله اكبر ويخزهم كمان يا رب وينصركم عليهم ويشف صدور قوم المؤمنين ويذب باس يبقى الحل قاتلوهم يلا جماعة لو فيها عشر عشرين واحد ونعمل مع بعض بقى ايه مجموعة ونبدأ نقاتلوه يا جماعة قاتلوه نزلت بعد اتنين وعشرين سنة تربية اتنين وعشرين سنة دعوة انت يا ابني مفيش نط مفيش استعجال في مراحل التغيير في الواقع الانبياء كلهم اشتغلوا في الدعوة والتربية ولما الدعوة والتربية نجحت بدأ يقوم للدين قائمة ودخلوا في مرحلة قاتلوهم يعذبهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم انما الاستعجال لا يؤدي الى اي شيء غير الى خسارة كل شيء من تعجل شيء قبل اوانه عقب بحرمانه في حاجة اسمها الطريق الى قاتلوهم وعتنسى ان الاية دي نزلت بعد 22 ساعة جهد في الدعوة الى الله وفي التربية لو انت عايز تنصر دين ربنا انصره بالطريقة اللي النبي عليه الصلاة نصر فيها دين الله سبحانه وتعالى الشعار اللي بعد كده ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل الاية دي غريبة او يا جماعة الاية دي ربنا جاب فيها راجل الدين الفاسد او العالم الفاسد مع الغني الفاسد او راجل الاعمال الفاسد ليه اشمعنا راجل الدين اللي عنده علم بس فاسد مع الغني اللي عنده فلوس بس فاسد لان العلم الشرعي والفلوس هم اكبر قوتين على وجه الارض عشان كده النبع عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في اثنتين رجل آته الله مالاً ا واحد بينفق المال بقى في طاعه الله ورجل آتاه الله علما واللي ربنا اداله علم فدول الحاجتين اللي النبي قال ما حدش يقدر يمسك يملك نفسه قدامهم ما بينفقوا في طاعه الله هنا بقى الايه جابت العكس ان كثير من الاحبار والرهبان عندهم علم لا ياكلون اموال الناس بالباطل يبقى عالم بس فاسد والذين يكنزون الذهب والفضه يبقى راجل غنى وراجل اعمال وغني بس فاسد جاب الاثنين مع بعض والاثنين يتعذبوا في جهنم والعياذ بالله فتكوى بها جباههم وجنوبهم وجنوب وظهورهم اللي اتنين في نار جهنم ليه والعياذ بالله لان دول ربنا داهم اعظم قوتين بدل ما يسخروهم لنصرة الدين سخروهم لاهدافهم ربنا ما, ما بيحتقرش حد وما بيسقطش من نظر الله حد قد اللي ما بيفكرش إلا في نفسه حتى لو جيه على الدين عشان كده لما اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوداً أو نصارى رب قال تلك أمانيهم هي دي أحلامكم هي دي أحلامكم بتفكروا في نفسكم بس دنيا وآخرة الله سبحانه وتعالى بيحبك وبيرفعك وبيعظمك سبحانه وتعالى على قد من تشاير رسالة وبتفكر في نفسك وفي غيرك الشعار اللي بعد كده ذلك الدين القيم الكلمة دي يا جماعة جبارة الدين القيم يعني الدين القيم يعني العمود الفقري. اللي بيقومك. من غير عمود فقري الانسان ينهار ويتشل. ربنا قالها على منها اربعة حرم. على الاشهر الحرم. مواسم العبادة ومواسم الطاعة. هي العمود الفقري اللي هيقوم دينك. اللي هيجي عليه رمضان ومش هيعبد ربنا بقوة. هيلاقي نفسه طول السنة مش قادر حتى يغض بصره. اللي مش هيستفيد من عشر زي الحجة. من العمرة. من رجب. من الاشهر الحرم. هيلاقي نفسه معندو وتعالى اجماعة ذلك الدين القيم الدين اللي هيقوم للامة قائمة وهيخلي الامة دي قائمة بامر الله ان الامة تعظم الاشهر الحرم وتعظم مواسم العبادة زي رمضان اللي بيعد اعظم نقلة في حياة المؤمن في علاقته بالقرآن الشعار اللي بعد كده لا يستأذنك الذين يؤمنون انا انا جاب الشعار ده عشان عشان الزمن بتاع فعلي يؤمنون بس مش لا يستاذنك الذين آمنوا لما بيجي الجهاد وبتيجي المسؤوليات وبتيجي التكاليف مين اللي ما بيهربش مين اللي بيقف ويبقى جاهز ومستعد الذين يؤمنون يؤمن مضارع مستمر يعني اللي متابعين دينهم اللي, اللي ما بينقطعوش عن تربيه نفسهم اللي بيوالوا ايمانهم باستمرار ربنا ما قالش لا يستأذنك الذين امنوا اللي وصل لدرجه ايمانيه عاليه وبعد كده خلاص بقى ما عادش بيهتم بايمانه وبقلبه اللي دايما جاهز وما بيهربش من تكاليف الدين ومن الدعوة إلى الله هو اللي دايما متابع دينه اخد بالك دينك في خطر لو ما تبعتش إيمانك باستمرار هتلاقي نفسك بعدتي خالص عن الطريق عشان كده النبي عليه الصلاه يقول ينام الرجل نوما فتقبض الامانه من قلب ثم ينام النوم فتقبض الامانه يعني ينام النوم يغفل خلاص ما عادش متبع حبل القران بتاعه يغفل عن صلاه الجماعه يغفل عن حضور الدروس يغفل عن طلب العلم يغفل عن اعمال الدين يغفل عن الصحبه الصالحه فتقبض الامانه الإيمان يرتفع من قلبه والدين يرتفع من قلبه طب الحل ايه الذين يؤمنون اللي دايما بيتابع دينه مهتم بدينه دايماً. ايه من الشعار بتاعنا كل اذن خير ده المعهد المبارك اللي ربنا من علينا بيه يعني وفضله ومنهت الله داخلين على الدفعة الثالثه بعد رمضان باذن الله سبحانه وتعالى المفروض كلكم تقدموا فيها بقى باذن الله اذن خير احنا سمينا المعهد المبارك بتاعنا على على الصفحه الرسميه على الفيس اذن خير ليه لانه اذن خير يعني ودن ما بتسمعش الا الخير ودن مديه واحد مسلم ودنه لاهل العلم واحد مسلم ودنه للدروس الوعظيه واحد مسلم ودنه لنصائح الصحبه الصالحه فالاذن اللي ما بيدخلش فيها غير الخير الانبوتس كلها خير الاوتبوتس كلها خير هيبقى نظره ما بيبصش غير في الخير لسانه ما بيتكلمش غير في الخير رجليه ما غير في الخير ايديه ما بتعملش غير في الخير هيبقى كل حياته في الخير يبقى اخد بالك ان ودنك دي اول عضوة هيشهد عليك يوم القيامة في العرض على الله ليه لان على حسب اللي انت سلمت ودنك على حسب انت مشيت في اي طريق لازم تبقى ودنك اذن خير دايما بتسمع الاهل الدين وبتسمع المواعظ عشان الانبوتسة ما تبقى حلوة هيبقى الاودبوتسة والمخرجات بتاعتك كلها جميلة الشعار الاخير بقى عشان الموسم العظيم اللي احنا فيه ويقبضون ايديهم ربنا لما وصف المنافقين بوصف جبهم الار لم سكتاف ضيعهم في الدين يقبضون ايديهم بعض المفسرين قال يقبضون ايديهم يعني ما بيدوش ما بيتصدقوش في البعض الاخر قال يقبضون ايديهم قال آي, اي لا يرفعونها بالدعاء الله يبقى ما بيرفعش ويقول يا رب لا يطلب من الخالق ولا يعطي المخلوق ويقبضون ايديهم يبقى من علامات النفاق قله الدعاء من علامات النفاق في القلب قله قلة جهد الدعاء لأن النفاق هو فكرة المصلحة النفاق هو فكرة الأسباب أن أنا مش مؤمن غير بالأسباب فأنا هقول يا رب طب هتيجي إزاي يعني يعني إزاي يعني يعني هتفرج إزاي و هتتحل إزاي ربنا كبير يبقى الإنسان الصادق الموقن في الله هو المكثر من الدعاء دايما عشان كده ربنا اعتبر هنا من صفات المنافقين و يقبضون أيديهم انه بيقبض ايده عن الدعاء عشان كده عايزين في رمضان يا جماعة ثبت خمس دعوات كده شوف اهم خمس دعوات نفسك ربنا يستجيبهم ليك في الدين والدنيا وكل فطر تدعو بيهم وكل سجدة مثلا في الوتر او حاجة تدعو بيهم يعني اجتهد في الدعاء في رمضان واجهز بالدعاء لهذا الموسم النبي عليه الصلاة والسلام يقول افعلوا الخير ضهركم يعني اشتغل في العبادة للنهار وكل الشهور ولكن اعلموا ان لله في ايام دهري نفحات زي مواسم العبادة زي رمضان كده فالنبع السلام يقول فتعرضوا لها تعرض لنفحات الله يعني شوف جوائز ربنا في شهر زي رمضان وسألوا الله ان يستر عوراتكم وان يؤمن روعتكم يعني ايه يعني ايه علاقه الدعاء ده بنافحات الله ومواسم العبادة انك لازم تبقى جاهز لمواسم العباده بادعيه معينه مركز فيها وتفضل مركز فيها طول الشهر لحد ما ربنا يستجيبها باذن الله عايزين نركز في الدعاء مش عايزين نبقى زي المنافقين اللي بيقبضوا ايديهم ومش مستني ان ربنا يغير له حياته باجابه الدعاء احنا موقنين ان ربنا سامع قريب موقنين ان ربنا قادر انه يغير حياتنا رب الرسول عليه الصلاه يقول اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الأعلى. أعلى. اذا كان كلمة يا رب بتجيب الفردوس الاعلى اللي بعد كده من مصالح الدنيا كلمة يا رب ما تجيبوش يبقى كلمة يا رب دي الحل لسعادة الدنيا والاخر باذن الله اللهم بناءاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنى عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا العام بليلة القدر يا رب. اللهم اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا. اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا اللهم يا اكرم الاكرمين اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير انا استنورا بالكتاب الاعظم فلتسعدي يا نفسي ولتتنعمي سيري الى المولى الكريم الاكرم في نورا يا في الكتاب الاقوام تاب